أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَقْشَاءَ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِفَتْحٍ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عندهم فيصبحوا فيصبحوا على ما أسر في أنفسهم لادمين ويقول الذين آمنوا آهؤنا الذين أقسموا بالله جهدة أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه ففسوف ياتي الله بما فسو فسياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين أعزة على الكافرين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 صلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومين يتولى الله ورسوله والذين آمروا فإن حسد الله هم الغالبون. الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ان كنتم ذناديت إلى الصلاة استخدوها هزوا ولعبا ذلك بأن لهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمذنا إلا أن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من وأن أكثركم, وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مَثُوبَةً عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولا شر مكنا أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاء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 لبيء ما كانوا يصنعون، وقالت اليهود يد الله مغلوله، قلت أيديهم ونعنوا بما قالوا، بل يداهم بسوطان يوفق كيف يشاء، ولا كثيرا منهم. وَأَنَّكُمْ أَكْفَرَّونَ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَ. كلما أقدونا رضي الحرب أطفاه الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جناتنا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 يعملون. يا أيها الرسول الرَّسُولُ بَلِّغِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تفعل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن ربك وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسموا الا تكون فتنه فعموا صموا فعموا صموا هَذَا كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ اد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينته عما يقولون لمسن الذين كفروا لمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبلي رسول وعنه صديقة كان يأكلان الطعام.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 الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ويسبى مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كريم فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون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 مَتَّخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّكَ كَثِيرًا وَلَكِنَّكَ